الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته واسكنه الجنة دار البقاء نحمده سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة الخيرة الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس نحمده سبحانه نزل القرآن شفاء لما في الصدور نزله سبحانه وتعالى فأضاءت به القلوب قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته السنه الذاكرين والأولياء ونهل من فيض علمه ونوره العلماء والحكماء نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده سبحانه ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء ونسأله سبحانه عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء وأن يسلق بنا سبحانه وتعالى طريق الأولياء والأصفياء نسأله سبحانه وتعالى التوفيق في الأمر كله ونستعيده سبحانه من الخذلان في الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مستمعي رضي الفزاوة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم إن شاء الله في هذا الموعد المتجدد من قوي إيمانك نلتقي فيه على طاعة الله ومحبته في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة حديثنا اليوم عن مبدأ التوفيق والخذلان في خطاب القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى خير العمل وأن لا يخذلنا سبحانه وتعالى على الفوز بجنته إنه لي ذلك والقادر عليه وحده لا نعص ثناء عليه وكما أثنا على نفسه فله الحمد وله الشكر. سادتي وأحبتي للتواصل معنا لدينا الرقم 75,49950. فاصل ثم نعود. قمر قمر قمر سدنا النبي. الحمد لله، وما العودة نقول لا يمكن بحال أن ننسى حديث معاذ ابن جبل في مسألة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد الذي ذكرناه في الجمعة الماضي والتي قبلها الذي يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي يوما ثم قال يا معاذ إني أحبك فقال له معاذ بأبي أمي وأنت يا رسول الله وأنا والله أحبك فقال أسيك يا معاذ لا تدعن في دبل كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كلمات بسيطة ولكن هي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الميزان ثقيلة بسيطة في عباراتها وفي كلماتها ولكن في معانيها وأفهامها إذا أكبر مما تصور فلنحفظها يرحمكم الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني في دبر كل صلاة يعني فور ما يرد الإنسان السلام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحديث عند البخاري ثم نلفت النظر إلى قول بعض سادتنا العلماء تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة يعني هذه الاستعانة رأيتها في الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فنحن نعبد الله ونستعينه على عبادته وعلى قضائي أمور الدنيا والآخرة فنجد أن الخيط الرفيع الذي ينظم هذه المعاني كلها هو مركزية التوفيق التوفيق من الله سبحانه وتعالى في تحقيق الخير في الدنيا والآخرة فقد أجمع العارفون على أن كنا كل خير إنما مرده التوفيق من الله سبحانه وتعالى وكل شر إنما هو مرده الخذلان من الله سبحانه وتعالى فعلى العبد إذن أن يعرف حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته وقد مدت الشياطين أيديها نستعيد بالله منهم من كل جانب تريد تمزيقها حاله كله وإفساد شأنه كله وإن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعه وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله يقول الفقه الجليل ابن رجب رحمه الله لا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتوليه له فمن عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه وقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها فلهذا كان من أهم الأمور سؤال العبد ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنعجز ولا إلى الناس فنضيع فالتوفيق ايها الاحبه بهذا المعنى هو أن لا يكلك الله إلى نفسك والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك يعني لكن الرب سبحانه وتعالى ما أمرنا ويخل ما بين وبين أنفسنا وبيننا وبين وساوس الشيطان وبيننا وبين هذا العدو الذي وقل بنا ضاع الإنسان في ثنايا الدنيا وخسر بذلك الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فإن التوفيق في إجماله عند أهل السنة يشمل شيئين يشمل أولا إعانة خاصة على الإرادة أو القدرة الإرادة للعمل والقدرة عليه، والثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطه عن العمل. يعني بهذا المعنى نقول أن مفهوم التوفيق من الله سبحانه وتعالى إنما يقترن بهاتين النقطتين. اولا أن الله سبحانه وتعالى يعيننا إعانة خاصة نستطيع بموجبها أن ننشط للعمل. وأن تنشط أعضاءنا لقراءة القرآن وأن تنشط أعضاؤنا للصلاة وأن ننشط حتى في مستوى معاركنا مع الدنيا من أجل كسب الرزق ثم القدرة على إنجاز هذا العمل يعني أن الإنسان يكون عنده محفز للقيام بالعمل ثم يكون عنده قدرة على مجبهة هذا العمل وتحمل مشاقه في المقام الثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبتة عن العمل الأسباب قد تكون مرتبطة بصحبة الأسباب قد تكون مرتبطة بوهن وهن يستشعر الإنسان في نفسه مرض يستشعر الإنسان في أعضائه فإن الله سبحانه وتعالى يضعف أو يبتل أو يعطل هذه المفاعيل المجتمعة التي تحول دوننا ودون تحقيق مرادنا في هذه الدنيا لأن أمر الدنيا والآخرة إنما هو مرتبط بك أيها الإنسان هذاك على ربي بيشي حاسبك يوم القيامة لأنك انت المسؤول وانت المعني ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك معنى ذلك إذا خطوت. تجاه الله سبحانه وتعالى خطوة فإن الله يخط تجاهك خطوات وإذا تقربت من الله سبحانه وتعالى شبرا تقرب منك ذراع وإذا تقربت منه ذراعا تقرب منك باع وإذا جئته مشيا أتاك هروله وهذا هو معنى التوفيق يعني أنك أنت أيها المؤمن تخط أولى الخطوات في اتجاه الله سبحانه وتعالى فتجد الله سبحانه وتعالى تجاهك وهذا هو المعنى الحقيقي للتوفيق وهذا المعنى الحقيقي لمعنى دفع الله سبحانه وتعالى الإنساني نحو تحقيق ما رميه ولكن في المقابل إذا ابتعدت عن نهج الله سبحانه وتعالى وأعرضت عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنك وأن الله سبحانه وتعالى يبعد الشقة بينك وبينك وبذلك تكون من الخاسرين في الدنيا ومن الخاسرين في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك معيشه ضنك في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة فبالتالي يكون الإنسان قد جمع بين خسارتين وذلك هو الخسران المبين. فبالتالي بهذا المعنى يصبح التوفيق والخذلان هي من أخطر المواضيع التي يمكن الإنسان أن يتحدث فيها وأن يلفت انتباه السادة والأحبة إلى معانيها لأنها حقيقة إنما تمكننا من إصابة خير الدنيا ومن إصابة خير الآخرة فنكون قد أصبنا خيرين إن شاء الله ولكل منهما أسباب ومسببات يعني كيف يمكن أن نحقق معنى التوفيق كيف ننجم نقترب؟ من هذه المنزل أو قل المرتبة فعلا هي مرتبة لا ينالها أي إنسان فلا بد لها من محفزات ولا بد لها من أسباب ولا بد لها من عمل يسبقها حتى يتمكن الإنسان من يصل إلى هذه المرتبة حديثنا مازال متواصل ولكن بعد هذا الفصل. فانجيل ربي احبب رضاه أحب بحمد الله، إذن من ضمن أسباب التوفيق للطاعة والحق والخير نذكر اولا الافتقار والانكسار والتضرع واظهار الحاجة والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى أحد سواه فكلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وانكساره أمامه وتضرعه بين يديه. وإظهار الحاجة إليه إلا وأنعم الله عليك بعظيم نعمه لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم يعني القضية ليه مرتبطة بعلمه وبتدبيره وحسن تدبيره فلما كان الأمر منه كذلك خل الله بينه وبين نفسه حتى يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا فكلما طغى العبد وتجبر وظن في لحظة إن أنه غني عن الله سبحانه وتعالى إلا وأخذه الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا كله من أعظم ما يستجل يستجلب به التوفيق للعبد وهو لب العبودية وحقيقة العبادة فالعبادة كمال الحب مع كمال الذل يعني كمال الحب لله سبحانه وتعالى ومع كمال الذل إليه والافتقار والخضوع بين يديه تأمل هذه المعاني العظيمة في قول يوسف عليه السلام قال ربي يوسف في حاله من الضعف أمام العبد فاستقوى بضعفه أمام الله سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فماذا كان النتيجة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم رب سبحانه وتعالى يعلم بحالنا ويعلم بحاجتنا ويعلم بالظروف التي نمر بها ويعلم بتجبر الطواغيط علينا ولكن الله سبحانه وتعالى يا أيها المؤمن ينتظر منك لفتة افتقار ولفتة خضوع ينتظر منك الدعاء في جوف الليل والناس نيام ينتظر منك أن تقول يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ينتظر منك هذه الكلمات على علمه بحالك وما تحتاج إليه إذن فالخط الفاصل ما بين هذا وذاك يعني أن يتحول علم الله سبحانه وتعالى إلى عمل إنما يكون بقارينة مرتبطة بك أنت أيها المؤمن التفت إلى الله سبحانه وتعالى اخط نحوه الخطوة الأولى ثم ألقي بكلاكله عليك لأن الله سبحانه وتعالى هو غني عن عبادتنا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو غني عن دعائنا ولكن هذا الأمر مرتبط بنا يعني مرتبط بك أنت هي المؤمن هل أنت فعلا في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى هل أنت فعلا تفتقر أول الله سبحانه وتعالى فإذا كنت تفتقر فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالنعم وإذا كان الأمر خلاف ذلك فيوكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك وبعد ذلك فلا تلومن إلا نفسك بين جنبيك اثنين إذا شكر الله على جميع الأحوال وهني الشكر مش بمعنى التسليم لا أشكر الله سبحانه وتعالى حتى على الضراء ولكن أسعى إلى تجاوزها أشكر الله سبحانه وتعالى على أبسط النعم. وأحمده سبحانه وتعالى على ما ألم بي حتى من المرض ولكن أن أذهب إلى العلاج أحمد الله سبحانه وتعالى على أبسط ما أعطاني ولكن أيضا أحمد الله سبحانه وتعالى حتى على الفقر ولكن معنا ذلك أن أسعى إلى تجاوز الفقر فهذا هو الحمد الإيجابي يعني مش حمد التسليم والخنوع والخضوع إلى الأمر الواقع فشكر الله على جميع الأحوال إذا هو مطلب لابد أن يسعى إليه الإنسان لأنه شرط من شروطي توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين؟ علاش ربي سبحانه وتعالى من على عبد دون عبد وعلى أمة دون أمة وعلى جماعة دون جماعة لأن الله أعلم بالشاكرين لأن من شكر الله سبحانه وتعالى إنما ثبت رب نعمه وزاده في النعمة في النعمة مقدارا ومقدار نعم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وهنا الكفر ليس بالضرورة كفر العقيدة ولكن المقصود به إنما الجحود بما أظهر الله سبحانه وتعالى على العبد ومن النعم وما اوتي به اذا من, من عظيم النعم وما حل بك من عظيم النعم وما خصك الله سبحانه وتعالى به من عظيم النعم إذا أظهرت مزيدا من الافتقار إليه زادك ربنا سبحانه وتعالى وكلما شكرته زادك ربك سبحانه وتعالى ولكن إذا طغى الإنسان وتجبر وظن أنه قد حاز الدنيا وأنها كلها تحت سطوته وتحت اقتداره إذن فقد فقد, فقد سببا هاما جدا من أسباب ثبات النعمة ومن أسباب زيادة النعمة وهذا هو في حد ذاتها حد ذات خطر فبالتالي إذا أراد الإنسان أن يظفر بمجملي بمجملي ما يتنعم به العبد في الدنيا فعليه كما ذكرنا أولا أن يفتقر وينكسر ويخضع لله سبحانه وتعالى ثانيا أن يشكر بعد ذلك الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى إذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو من خلقك وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين إذا كان إيمانك راسخا صادقا في هذا الجانب فنعم بالخير فنعم بالخير لأن الخير سيحل بك لا محالة يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يعني الهد والهدا من الله سبحانه وتعالى متى يكون قرينك ومتى يكون حليفك ومتى يكون تجاهك ومتى يكون هو المصرف والمحول إذا لحركاتك وسكناتك إنما مشروط بالإيمان وليس مجرد الإيمان بالقول ولكن أن نردفه بالعمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم في جنات النعيم يعني من ذلك أن فوزك في الدنيا وفوزك في الآخرة وأي مبتغى وأي هدف أعظم من هذا والباء في قوله بإيمانهم هل باء هذه اللي أضفناها الحرف هدايا إنما جاءت للسببية إذا إذا حققت هذا السبب إذا وفيت بالشروط فإن الله سبحانه وتعالى يوفيك ما تري إذن فهذه قلنا لسببية أي أن الله تعالى يوفق ويهدي عباده المؤمنين فيعلمهم ما ينفعهم ويصرفهم عما يضرهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم وفي دار الآخرة ودار الجزاء إلى صراط الموصل إلى جنات النعيم يقول عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم شوف إذن هذا التقابل التقابل في مستوى المعاني والدلالات. يعني الآية الأولى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان الآية الثانية إن الذين لا يؤمنون الذين أعرضوا عن الإيمان إذن النتيجة لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم فهؤلاء يخسرون الدنيا ويخسرون الآخرة فنفي عنهم الهداية إنما هو عكس التوفيق تماما وهذا هو الخذلان ومن الآيات التي تقرر هذا السبب الجليل من أسباب التوفيق للهداية والحق والخير قول الحق سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لأن لو أن القلب هدي إلى الاختيار الصحيح وإلى التوفيق في الاختيار من حيث الزمان والمكان وطبيعة العمل فقد أدرك الإنسان خيرا عميما لأن الأعضاء بعد ذلك تنشط وتستجيب تبعا لاختيار القلب تبعا لاختيار العقل الرشيد لأن هذه أعضاء منفذة فالرجل لا تذهب في الباطل إلا إذا كان سمح لها القلب سمح لها العقل بعد تدبر علاش ربي سبحانه وتعالى كلفنا علاش ربي سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف والعقل لأن عقل الأقل هو الذي يهدي إلى سواء السبيل أو يصرفك عنها لا سمح الله فبالتالي معنى التوفيق بهذه المعاني إنما هو أمر جليل يأتي بعد ذلك نقطة أخرى غاية في الأهمية بالعكس هي لا تقل أهمية عما ذكرنا وهي الإخلاص الإخلاص لله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن نشرك بالله سبحانه وتعالى في أعمالنا شيء يعني أن الإنسان بيش يمشي مش بيش يقولوا صلى أو أنا الإنسان بشي تصدق مش بشي يقوله تصدق أو أنا الإنسان اللي صام مش بشي يقوله صام لا إنما يفعل هذا لله سبحانه وتعالى وإن قال الناس يعني حتى لو قالوا ولو شعرت بشيء من الفرح فتلك حسن الدنيا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ذي كدفع يعطيها لك على الحساب ولكن ما يكونش المقصد متاعك الأساسي والمغزى النهائي من العبادة أو من فعل الخير إنما هو شكره شكر الناس هذا يولي ساعته والريع وهو نقيضه نقيض الإخل يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن الإخلاص سر من اسراري أودعه قلب من أشاء من عبادي لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه فبالتالي هي مسألة خاصة ما بين العبد وربه إذا هي مسألة خاصة ما بين الإنسان وما بين مولاه كلما أفلح الإنسان في أن يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى كلما كان إلى الله أقرب يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف ولقد همد به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سبحان الله لما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى مخلصا له إنما وفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى أن لا يقع في الرذيلة إلى أن لا يقع في المعصية فبالتالي بكسر لام هنا من الإخلاص وهي قراءة سبعية يعني ثابتة أن القراءة هذه ثابتة عن الله سبحانه وتعالى ومعنى الآية أن توفيق الله لعبده ونبيه بتجنب المعصية كان بسبب إخلاص العبادة لله تعالى وهذا مقرم بمفعول رجعي مش معناها أني من أخلص لله إلا نهار لتحل بي المصائب ولي أن رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا مطلوب ولكن الأولى أن الإنسان يكون مخلص لله سبحانه وتعالى قبل وقوع البلاء يعني في حالة الرخاء لأننا كلما تذكرنا الله سبحانه وتعالى في حالة الرخاء إلا وتذكرنا في حال الشدة انظر الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن نبيه يونس فلولا أنه فلولا أنه كان في الماضي في حال الرخاء في حال النعم المغدق عليه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فهذا الاستغفار وهذه العبادة وهذه الصلاة وقراءة القرآن فكل لحظة اللي أنت مسترخي فيها في لحظة اللي أنت ما عندك شفها مشكلة ما عندك شفها مرض ما عندك مصيبة إنما يكون لك شفيعا يوم أن تحل بك المصائب فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فهذه خزائن الرحمن نستودع فيها إيماننا ونستودع فيها صلاتنا ونستودع فيها قرباتنا لله سبحانه وتعالى ونستودع فيها الصيام في الأيام الحر ونستودع فيها الصدقات في حال الفقر كله نستودعه عند الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما حلت بنا أيام شداد وجدنا الرصيد كاف راتك اللي عنده مثلا مخزون في تلفون وجيبش يطلب, نار اللي يطلب يلقى. ربي سبحانه وتعالى إذا كانك أنت خزنت في صناديق فعل الخيرات والصدقات تأكد أن الله سبحانه وتعالى يوم أن تحل بك شداد فإنما يجدك او يجد لك ربي سبحانه وتعالى هذه الذخيرة إذن لدينا هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أخي عمر مرحبا فاطيمة معك من جنعور مرحبا أختي فاطيمة تفضل الله يبارك لك إن شاء الله يعيش عندي سؤال أخي عمر مرحبا والله بالنسبة للتسبيح التسبيح نعم أي هل من مستحسن أن نسبحه بالإصبع أو بالسبحة واضح وربي يخليك أخي عمر وربي ينورك إن شاء الله يعيش نعم السؤال متاع الأخت فاطمة يعني التسبيح هل يكون بالسبحة ولا يكون بالأصبة كان ما كان الأمر فإنما هو تسبيح هذه هي وسائل لتحقيق العدل أكثر أو الأقل لأن ثم بعض التسبيحات تقام سنونة بعدد بيش نذكروها 33 مرة بيش نذكروها 99 مرة أو غيره فبالتالي لا حرج في ذلك بين أن نستعمل هذا وذاك الإنسان اللي قادر بيش عده بالإصبح فله ذلك واللي بيستعمل الصبح فله ذلك ولا مجال للتبديع لا لهذا ولا لذاك فبالتالي على الخيار المهم أن الإنسان يتذكر رب سبحانه وتعالى ومهم أن الإنسان يسبح رب سبحانه وتعالى ولا حرج في ذلك فإنما هذه غاية هي في نهاية المطاف لتحقيق مطلب جزئي في مسألة التسبيح وهو العد لا أكثر ولا أقل ربي جزيك أختي فاطيمة إذا فمسألة التوفيق من الله سبحانه وتعالى إنما هو مرتبط بهذه العبادة في حالة الرخاء في حال أن الإنسان يتصور مبانو بالنفس كأنه لا قدر الله موش في حاجة ربي سبحانه وتعالى كأنه نيراني تولباس أن يتورو الجيب عامر بالفلوس أن يتورو الصحة موفورة أن يرى مذررية أو بي أن يراه كذا إذن هذا كل وقت اللي هو في حالة من الاسترخاء وحالة من الانبساط ويتذكر ربي سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه رد النعمه للمنعم ورد الخير لصاحب الخير ورد الفضل لصاحب الفضل مش على خاطر هو مضطر خاطر هو مريض أو لا هو بالعكس هو اعتبر أن حالة الرخاء اللي يعيشها وأن حالة النعمة اللي يعيشها وأن حالة الانبساط اللي يعيشها وأن حالة العافية التي يعيشها وحالة الانسجام داخل الأسرة التي يعيشها هو معتبرها أن لله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك أنه تذكر الله سبحانه وتعالى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن الصحابة رفقوا بالنبي مما كان يجد نفسه في العبادة قالوا يا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أنت تحصلت على الهدف الأسمى هدايا أتدرون ماذا قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا يعني لحاجة بشي حقي حقي شكر لله سبحانه وتعالى معنى ذلك إذا كان كنت محتاج أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وإذا كنت كنت متكفي أنا أشكر الله سبحانه وتعالى وحالة الشكر في حالة الرخاء هي من أعظمي ومن أهم الأسباب التي تضمن لنا القبول عند الله سبحانه وتعالى حال الدعاء حال الشدة حال المرض حال الافتقار إذا بعد ذلك سندخل إن شاء الله في أسباب الخذلان عن الطاعة والحق والخير ولكن بعد هذا الفصل. ويأسي see الله <تصفيق> <تصفيق> بحمد الله إذا بعد تعرضنا إلى ذكر بعض أسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى نعرض إلى أسباب الخذلان إذا ما خافت أن تدركنا باعتبار أن الإنسان لابد أن يدرك ما هي الأسباب حتى يبتعدها إذا أعظم تلك الأسباب كفر النحمة وجعودها إذا فكفر النعمة وجعودها وإنكار فضل الله وجهد عظيم منته تعالى وعدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي كما قال قارون وما أظن الساعة قائمة وذكر بعض أهل العلم إذن سليمان ابن داود فيما أوتي من الملك في قولي تعالى هذا من فضل ربي لماذا ليبلوني أشكر أم أكفر سبحان الله يعني لما أعطاه ربي سبحانه وتعالى من النعم سيدنا سليمان لما طلب أن يؤتى إليه بعرش ملكة سبعة فلما وجده أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ولم يقل هذا من كرامتي ولم يقل هذا من تدبيري ولم يكن هذا من فضل علمي ومعرفتي ومن حسن إدارتي للشؤون قلنا قما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي معنى ذلك أن سيدنا سليمان رأى أن ما أوتيه من الفضل ومن النعمة وما خصه من نعيم في هذه الدنيا ومن قدره ومن سلطان ومن اجتهاد إنما هو من الله سبحانه وتعالى فلما كان الأمر كذلك خصه ربنا سبحانه وتعالى بثبات النعمة ولكنه زاده فوق ذلك ولأن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسد لا يقول هذا لي أي أن هذا أهله وحقيق به ولكن سيدنا سليمان لم يقول ذلك بالعكس رد الأمر لصاحب الأمر ورد الفضل لصاحب الفضل ورد النعمة للمنعم وهذا تمام, هذا تمام الشكر لله سبحانه وتعالى اثنين الكبر ونذكر قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل ايه لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين انظروا إذا تكبر الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن اياته فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه من توفيقه فإن الله سبحانه وتعالى يترك بينه وبين نفسه فهؤلاء يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء بالحق فمن كان بهذه الصفة حرمه الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا وخذ له ربنا سبحانه وتعالى في نهاية المطاف لأنه لم يفقه من آيات الله ما ينتفع به في هذه الدنيا لأن رب سبحانه وتعالى جعل في الدنيا وجعل قائم على الأسباب رب سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا قائم على أسباب يطعطاها الإنسان ويتخذها فبالتالي إذا كان ربي سبحانه وتعالى بشي وفقك ربي سبحانه وتعالى يهديك إلى هذه الأسباب كان ربي سبحانه وتعالى بشي فإن الله يصرفك عن هذه الأسباب وبذلك تخسر في الدنيا وتخسر في الآخرة ثلاثة ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها فالقرآن جاء ببيان سمات الإنسان الجهول الظلوم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا حتى تتنحى عن هذه الصفة إنما تكون بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بينما لو تماد الإنسان في ذلك فإنها ربنا سبحانه وتعالى يقول ونمدهم في طغيانهم يعمهون فهذا الخيط الدقيق والرفيع جدا ما بين أن رب سبحانه وتعالى يوفقك إلى معنى التوفيق وأن الله سبحانه وتعالى يرتكس بك إلى معنى الخذلان فهو خيط رفيع دقيق جدا ما بين هذه الأسباب الموصلة إلى الصلاح والتقى وبين هذه الأسباب التي تنجرف بك لا قدر الله إلى المعاصي ومن أسباب الخذلان إذن تصبح المعاصي فإن المعصية, فإن المعصية تميت القلب وتجعله لا يهتدي إلى سواء السبيل يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا وعن ذنوبنا وتقصيرنا لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يعني أن بعد ربي سبحانه وتعالى يوفقك إلى الصالحات من الأعمال فبالتالي إذا كان ثم تنغصات إذا كان ثم نقاط سوداء في سجلك فإن الله سبحانه وتعالى يمحوها بل أنه يستبدلها أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ثم أن يعفو الإنسان عن الآخرين وأن يتجاوز عن تقصيرهم معنى ذلك أنه يفعل هذا لله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه لأنك إذا عفوت عن عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك فبالتالي هذه المعاني في مستوى المعاصي التي يتيها الإنسان ليضر بها الآخرين أو ينقص عليهم حياتهم أو أنه يخذل بها ساعات مجتمع كامل ويكون سببا في هلاكه إذا كان بعد الإنسان على هذه المعاصي سواء كانت صغائر المعاصي أو كانت كبائرها فيكون الإنسان قد حقق شرطا كبيرا على الـ الـ الإفلات من الخذلان وأن يخصه ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق إن شاء الله ومن أسباب الخذلان رفض الحق إذا الإنسان إذا كان رفض الحق ورفض قول الله سبحانه وتعالى ورفض آيات الله سبحانه وتعالى فيكون هذا الإنسان على أقرب خطوة وأقرب درجة من درجات الخذلان لا سمح الله لأن الإنسان بذلك سيرتكس وهذا الإنسان بطبيعته سينحدر في سلم الرذيلة وسلم المعاصي قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤميه أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعنون أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي ويبين لهم هذا الطريق القويم وتقوم عليهم الحج بذلك فإذا كان الإنسان استجاب فإن الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب روضاك التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ربي سبحانه وتعالى هو اللي يتوب عليك هو اللي يبسطك في الطريق حتى تجد الطريقة مسهلا نحو التوبة وإلا فيكون بذلك الحيلول بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم لأن هذا الرفض وإن كان من جملة المعاصي إلا أنه أفرد لكونه يدل على فساد الطوية على فساد السريرة على فساد الإنسان في مستوى قلبه لا في مستوى السلوك فقط يعني هذا يولي متأصل فيه لأن السلوك ينجم يتقوى ولكن الإشكالية لو كان الفساد في العقيدة لو كان الفساد في القلب لو كان الفساد في الإيمان لأن ينجم مؤمن ويعصي ربي سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء يعودون من قريب ولكن الإشكالية إذا كان المعصية استحكمت وأصبحت من ضمن القناعات لهذا الإنسان فبالتالي هو يعصي الله سبحانه وتعالى ويستمر تلك المعصية يتلذذها ويفرح وبالعكس ساعات يسترها علي ربي سبحانه وتعالى اللي عصيف الليل يجي يجر قدام الناس من غدوة والله البره عملت وامس عملت وامسين عملت انت ربي سبحانه وتعالى استر عليك زدت تكشف راحك فهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم هؤلاء لا يفقهون هؤلاء كما يقول ربنا سبحانه وتعالى كالأنعام بل هم أضل هؤلاء أضل حتى من الأنعام أكرمكم الله لأن الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل فما استعملنا العقل في الاتجاه الصحيح كنا خير الخلق وقد فضلنا ربنا سبحانه وتعالى على كثير من من خلق تفضيلا وإذا كما استعملناش العقل في الاتجاه الصحيح إذا ورتكسنا إلى مستويات ربما تكون أدنى حتى من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا والمعصية هي درجات لأن ثم المعصية العابرة خطأ نغلط اليوم نصلحا بعد ولكن ثم المعصية المستحكمة في الإنسان فبالتالي لابد أن يجتنب الإنسان كبائر الأمور وأن يجتنب هذه المعاصي التي يصر عليها يعصي الله سبحانه وتعالى اليوم ويعيدها غداً, وبعد غدا يعني سبحان الله حتى تصبح القلوب لا قدر الله قاسية وإن من أكبر أسباب الخذلان أيضا الكفر بالحق بعد اعتناقه الرد ويعد الله إن شاء الله نحن أبعد ما يمكن في مجتمعنا عليها ولكن لا أن نشير إليها لأن النجم تكون في مستويات أدنى وفي مستويات أصغر من أسباب الخذلان قلنا الكفر بالحق بعد الثناقة قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين لأن أكبر الظلم هو أن تعرف الحق ثم تدبر عنه أن تعرف الحق ثم تنكس عنه أن تعرف الحق ثم تنكس عنه. لا تتبعه سنخرج إلى فاصل ونعود إلى مسك الختام هذه الفقرة الأخيرة من برنامجنا قوي إيمانك نقول إذا أردنا أن نحقق معنى التوفيق في أعمالنا كلها المرتبطة بالدنيا والآخرة إذا أردنا أن نصيب خيري الدنيا والآخرة فالباب مشرع مفتوح فعلينا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والكسار أمامه والتضرع إليه سبحانه وأظهار الحاجة إليه مع شكر نعمته على ما أنعم علينا من النعم ولو كانت بسيطة ثم أن نؤمن بالله وأن نصدقه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء فإذا حققنا هذه الشروط فقد حققنا أكبر قدر من أسباب تحقيق التوفيق لله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نجتنب خذلانه فعلينا اولا أن لا نكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد ما استطعنا إلى ذلك سبيل عن الكبر ولابد أن نوطن النفس على محبة الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن المعاصي باستشعارنا لعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته علينا وأن نرفض الحق فإذا حققنا هذه الشروط فقد أصبنا هدفا كبيرا من أهداف الدنيا وهو التوفيق من الله سبحانه وتعالى والبعد عن خذلانه يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل معونتك الحسنة لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم أنت الكريم وقد وجهت يا أمري إلى جناب وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سالما ويدا فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من ورد هكذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء معكم على أمل اللقاء بكم في مستقبل الأيام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته